الذين النابلسي ما يفأثهم الله من حيث But it will never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 ولا يجدون في صدق من أهل الْكِتَابِ لئن أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيه أحدا أبدا وإن قوتلتم لا ننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرج ولئن نصروهم ليولوا النا الادبار ثم لا ينصرون لانتم اشد رهبه في صدور 119. فأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو Aan de ene Laten we back okay. I wanna. أصحاب الجنة, أصحاب الجنة هم يَتِ الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نُضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ لَوْ أُنْذِرْنَا يَتِ الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نُضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَوَاللَّهُ